بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَس ﴿1﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿2﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿3﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿4﴾ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لتنذر قوماً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 إذهم ومن سَدد وَمنِنْ خَلْفم سَدد فَأوْ شَيناَاهُم فَهُم لا يُبَصون وَسَوَ اكر وخشى الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم وكل شيء احصيناه في امام مبين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 ikum la illam tantahou lanarjumanna kun wa la yamassannakum minna adhabun aleem qalu ta'irukum ma'akum a in dukiltum bal antum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 أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِظُلِّ لَا تُغْنِ عَنِّي سَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ يَكُنْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد مَا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كل لما جميع لدينا محضرون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 اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحِدة تَاخُذُهُمْ وَهُمْ يَخَصِمُونَ فَلَا يَسْتَقِيرُونَ تَوْسِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ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 فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة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 وَلَوْ نَسَا أُولَٰمَا سُخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن عَنَّ بِرْهُنُنَّ كِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ السِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ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 وَذَلَّلَ لَهَا أَنْهَارَهَا فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَسَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ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 بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ وفي يده ملكوت كل شيء وإليه